أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكن به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم tin fun كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أم أنت من اللاعبين الأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين تَمَّ مُهِيَ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْتُمْ قَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فعل هذا بآليتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى قالوا له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعل لهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهة بَلْ لَمَّا يَأْتِهِمْ دَلِيلٌ إِلَّا أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ إِنْ قد علمت ما قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا porém وَجِئْنَا وِطَنًا إِلَّا أَوْضِ لَنْتِيبًا لَكِنَّ فِيها إِلَٰهَ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا waj'alnahu a'mmatay dunan bi'amrina wa anhiina ilaikum fi wa anhu ilayhim fi alkhayrat wa iqamas salati wa itaa'az zakati ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبار إنهُ كانu ko Mansu imă وَأَذِ قُلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذ Naza min ko vi lovass tan jag vina l la huvang wa nasunnahu min alqawmi alladhina kadzabu فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوث نَفَشَتْ فِيهِ غُرْمُ الْقَوْمِ وَكُنْ لِحُكْمِ مَشْهِدِينَ فَفَهِمَ النَّاسُ وَكُلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَا سبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون Quan li vi وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له a سني الظن وأنت أرحم الراحمين فس يَب لَغفَكَ شَف الن م ب مِ غُر ل وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعالمين ما عينا وادريس هذا كيف لكل من صا virin matsina innahum أَظْهَرَ مُغَاضِبًا فَظَنَنَّا أَن لَّمْ فاستجرنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّا فَسَجَدَ لَهُ وَوَضَعَ لَهُ يَحْيَا وَأَرْسَلَ لَهُ زَوْجَه очку nahu yusan uon a子 yual fun ha Irativ wa agile ya والتي أحصنت فرجا فنفغنا فيها من روحنا وجعلنا in وانت القوم امرواك عَتِ وَوهَم مِ فَلَكُف أرََ لِسَ إذ وعِ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ صَلَقَ اللَّهُ